Bismillahi l-Rahman l إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم 118. له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم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 يوم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه فريق في الجنة وفريق في السعير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 أولياء، فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير 119. وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله Gü Allahu Rabbi Aleyhi tekkelt ve ilahhi